من يريد ملك الجناني فليدع عنه التواني وليصل صوماً بصوم إن هذا العيش فاني من يريد ملك الجناني فليدع عنه التواني وليصل صوماً بصوم إن هذا العيش فاني